كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يليب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا أُتِيَهُ مِنْهَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لم